بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبفضل الله تعالى افتتحت الجمعية عن شطتها بعد تكوينها وكان أول نشاط قامت به الجمعية وجاء متزامنا لأحداث وقعت في مواقش هذا هذه المدينة الأمينة التي تعيش في أمن وأمان وهو انفجار مقهى الجنة هذا الانفجار هذا العمل الإرهابي الذي لا يقبله عقل ولا شرع سقط على إتهي ضحايا سواء من المغايبة أو من السياح الأجانب فقامت الجمعية بحملة التبرع بالدم بتنسيق مع مركز المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش لدعم الضحايا الذين هم في حاجة إلى الدم في هذه الفترة وقامت جمعية بحملة إعلامية واسعة النطاق حيث علقت لافتة في الحي وقامت بتعليق ممسقات على واجهة الدكاكين كما قامت بتوزيع منشورات على السكان لتحسيسهم بهذا العمل الخيري كما أن خطيب الجمعة حفظه الله قام بالحث من خلال خطبة جمعته من الحث على إعطاء والتبرع بالدم خصوصا لهؤلاء الضحايا ومرت هذه الحملة في تانويات قاد عياد ومرافش بحيء سيل والحمد لله لقد إقبالا كبيرا ولله الحمد منه ونجحت بفضل الله تعالى نجاحا باهرا وبهذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في هذه الحملة ولكل من سهل ويسر سبلها بدءا بالسلطات المحلية وكذلك شباب حي إسيل الذي وقف في هذه الحملة وقدم الكثير كما نشكر المحسنين والذين دعموا هذا المشهور وكذلك خطيب الجمعة والذين ساهموا بدمهم وتبرعوا في هذا اليوم المبارك نسأل الله تعالى أن يجازي خير جزاء كل من ساها ولو بكلمة طيبة من قريب أو من بعيد ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا العمل وأن يبارك في هذه الجمعية الفتية وأن يجعلها جمعية خير وبركة ونسأله جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصاً بوجهه وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. والسلام عليكم ورحمة الله What